قد بلغنا في المعاملات إلى إلى يعني على الأقل مكان جيد وهو بيع الثمرة ولا بيع الثمرة معطوف على ولا بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدول الصلاح. عندنا بيع الثمرة والشروط فيها وبعد ذلك بيع ما فيه ربا بجنسه كما بينا قبل ذلك ثم الانتقال إلى بيع السلام أحتاج إلى الذهاب مبحث الأول مبحث الثاني ناقف عنده ولو في أسئلة تكون إن شاء الله بعدها وأيضا اضربوا لي موعدا جزاكم الله كل خير أحسن الله اضرب اضربنا لي موعدا للاختبار الشفوي يعني أنا لن أعتد بالاختبار التحريري فقط لابد من اختبار الشفوي إن شاء الله في موعد يكون مناسبا لكنا اضربنا لي موعدا حتى يكون اختبار الشفوي اللهم أمين اللهم أمين. هذا هذا كان للزوم والفيس اشترك والمكسر اشترك نعم لأن الأدب الأدب أمر متفق عليه حتى حتى يقدرون المؤدب ويطرحون سيء الأدب وهذا أمر جلل هذا الأمر نبراس كل إنسان مقياسه مقياس الناس ادب صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا يدرك بحسن خلقه درجات الصائم القائم هيك على أنه أكون جاهل جهل مركب ينظر إلى اللغة يحسبها ملحا فيعطي فيعطيها للحمير هذا جعلني أتذكر شعرا لبعض أصدقائي كن كنا نتكلم فيه صغارا يعني في المدرسة قال لو كان شعري شعورا نعم استغفر الله الأولى لا أتكلم به هو بيقول لو كان شعري شع... شع... شعيرا لستعذبته الحمير ولكن شعري شعور فهل الحمير شعور صعب لما قيل الإمام الأعمش في محل البيع والشراء عند بعض الباعة يعني هم علموا وجد كوكبة حول الأعمش طبعا معرفة قدر العلماء كوكبة حول الأعمش فقيل له من أنت؟ قال الأعماش قالوا أنت سليمان بن مهران؟ قال أنا وتعالى سليمان بن مهران أيضا يتكلم على ما كان له في باب الـ الـ الـ الباب الله خيشام لو عنده سؤال خليه يأتي بسؤالي أنا أجيبه إن شاء الله كان بيتكلم من باب العلم لا يؤتى لأي أحد فقالوا له لا لا لا ما في ما في أحد أساء أدب هذا عموماً مجمعة أنا ما أريد أحد الله هذه لخت نعمة هذه طالبة علم وأنا سأت معها حتى أنا سأت مع الأدب لخت هذه عشان أنا اعتزل لها علنا نعمة ششيني هي لها بحث تعمله وبعدين أرسلته لي والمفروض أنا أطلع عليه وأعطي الرأي فيه ومش مستطيع والله أنظر إلى خلفي مع ذلك لم تضع في نفسها ولم تتكلم بكلمة إنكار واحدة ولم تترك المجالس تعجبت جدا فقلت هكذا يكن النساء المحترمات صاحبات طلب العلم حقا يكون كذلك فأنا أنتهز الفرصة واعتزل لها علنا وهي أصلا من, من الزوم أصالة وهي الآن ما تترك مجالس المكسر فأنا أعتزل لها اعتزارا أو من السماع أعتزل لها اعتزارا صريحا على ما آآ آآ انا أعرف انكم التمستم العذر جزاكم الله خير عامه الأعمش عالم من من أساطين المحدثين فلما التفوا حوله وقالوا له ما دام الناس يحترمونك هكذا ويعلمون قدرك حدثنا هو كان بين الباعه ناس لا يعرفون قدر العلم فقال لهم أقلد الخنازير اللؤلؤ لا يجوز ولذلك قال قال مالك كلام من ذهب قال من يا أهل الحديث لا تضيع الحديث قالوا وكيف تضيع الحديث يا إمام قال أن تضعه في غير أهله أن تضعه في غير أهله فوضع العلم في غير أهله مساء كبيرة جدا لذلك الذي يصبر كنا صغارا نطلب العلم وكان ولا نفقى عن شيخنا لكننا كنا نقبل اليد ونمشي نبكي أننا لم نفهم فندعو الله أن يفتح لنا ففتح الله لنا وفتح مشايخنا ورفع لنا أبوابا إتقانا للعلم المسألة أصدق الله أصدقك تأدب مع شيخك ترتقي نعم الذي يترك المجلس قليل الأدب أنا أقول ذلك ليس سؤالك أو سؤالي عودية الله الذي يترك المجلس قليل الأدب نعم لأن الله تعالى قد أدبه بأدب أنه يكون مع مع كوكبة يقال فيهم هؤلاء القوم اللي أشقى بهم جلسهم ثم يبين بسوء أدب زهده في المجالس لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أما الثالث فأعرض فأعرض الله عنه كانت هذا تنويها حتى نضع الشيء في موضعه والحكمة أن توضع في الموضع لا سيما وأنه يترفع الدني لا يكون له رفع أما الرفيع فيعرف مكانته والله تعالى لا يضيع مكانته بحلم الأحوال قال اللهم زدنا علما وأدمه اللهم أمين جزاكم الله عنا خير رضي الله عنك أحسن الله عليك خلاص عوضك معك شفاك الله عفاك الله عليك يا عوضية الله علمنا أنك حريصة جدا على طلب العلم قال المصنف إلى حق الناس عشان لا نأخذ حق الناس الآن قال المصنف ولا ولا بيع الثمره مطلقا الا بعد بدو الصلاح هو ولا بيع هذا معطوف معطوف على قوله ولا يجوز بيع الغرر فقال ولا يجوز بيع الغرر ولا يجوز بيع الثمره مطلقا الا بعد بدو الصلاح إذن جعل البيع هنا البيع هنا حراما الا في حاله واحده والحق أنه سيثني بحالة أخرى يجوز فيها بيع الثمرة لأنه تأصيل العام أن أكل بيع الناس بالبا... بأموال لا يجوز وأنه لابد من الحفاظ على أموال الناس الهجوم عليه يقول هنا المصنف ولا بيع الثمرة مطلقا إلا بعد بدو صلاحها ولا بيع الثمرة متلقًا إلا بعد بدو صلاحها يعني لا يجوز بيع الثمرة إلا أن يبدو صلاح، وب... وهذا شرط شرط في صحة البيع، أنه إذا بدا الصلاح ما في المخالفة، إذا بدا الصلاح صح البيع، إذا بدا الصلاح صح البيع. يبقى عندنا هنا بيع الثمرة في التأصيل العام، كل شجرة عليها ثمرة لا يجوز بيعها، هذا قل ذلك، ادخل البستان وقل ذلك، وقل للمزارعين كل ثمرة على الشجرة لا يجوز بيعها. يقول ماذا تقول نقول نعم لا يجوز بيعها إلا في حالة فاسمع هذه الحالة لأنها الحالة الوحيدة هي يجوز لك أن تبيعها طبعا في حالة أخرى اتفق عليها الأئمة الأربعة سنبينها لكن الأصل في هذا الباب هي الحالة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم في صحة بيع السامرة لا يجوز بيع السامرة إلا في حالة واحدة ما هي الحالة الوحيدة يا أستاذ عند بدو الصلاح وما معنى بدو الصلاح وما توقيت بدو الصلاح؟ يبقى إذن عرفنا الوصف المقيد الذي يكون به حل البيع ألا وهو عند بدو الصلاح بدو الصلاح في الثمرة هو نجها النج وقى الزوق هنا يبقى تعرف بالزوق ان عرفت بالزوق يبقى هذا البدو بدو الصلاح هنا يعرف بالزوق النج يعرف بالذوق عندما تاكل المراره والحلاوه هذه دلاله على النج فيها علامه على النج نج يبقى اذا بدو الصلاح معناه النج ونعرف بالذوق والامر باللون, باللون لان في روايه صح مسلم قال حتى تحمر حتى تصفر حتى تحمر حتى يبقى هنا ايضا تعرف بايش تعرف ب اللون، يبقى بالذوق أو باللون، واللون أنا تحمر وتصفر كالموز، كالمانجو كال المنجو غير ذلك من الثمار يعرف من من عندما يراه يعرف أن هذا أن هذا هو ال أن نضجت وهذا يذكرني أيضا بس بكلام الجهلة عندما قلنا كنا دائماً نتكلم عن جاهل ينتقد عالم فقالوا حصرم حصرم هو حصرم أراد أن يتزبّب حصر أراد أن يتذبب فينتقد عارما هو حصر أثاره يعني ما ما بلغ أن يكون أن يكون له الحلاوه والنج يعني كما قال علماؤنا يعني تذب حصرم وكان ذكرني بشيخي من أهل الشام وأهل الشام فوق الرص يكرمونا طبعا الحديث النبوي وسلم ولي سيدي فالشيخ محمود عطية كان دائما يقول لي بكلام الألباني هو, طبعا هو من أكبر تلميذ الشيخ الألباني كان يقول دائما بكلام الشيخ أرضنا يستنسره إن البغاثة بأرضنا يستنسره وكان يضحك كثيرا عندما يقول ذلك البغاثة الصغير جدا بيقول صار نسرا يعني حسب حاله نسرا وهذا مشكلة, مشكلة الشبر هنا في هذا الباب البدو الحل لا يكون قد بدا صلاحه فلا يجوز بيعه لا يجوز بيعه يبقى عندنا اولا في هذا الباب النج يعرف باش بالذوق بان يحمر او يصفر او يسود فان كان فإن كان صح بيعه وايضا قد جعل النبي سلام له توقيتا ايضا في ذلك بخروج او طلوع الثريا وردت آثار عن ابن المختار في النسائي في في السنن بطلوع الثريا يبقى عندنا الآن صلاحه الثمرة بأمور ثلاثة بداية كل ثمرة يحرم بيعها لما حت... لأن الثمرة ان كانت يعني فيها العفوصة أو فيها الحموضة أو فيها ما فيها من العطب لا يصح أن يبيعها للناس هذا غش ومن غشان فليس منا وايضا هو ما اشترى إلا ليأكل لا يمكن أن تؤكل ولا يمكن لاحد لأحد فإذن الأصبع ثمرة لا تجوز حتى يبدو الصلاح فقام فقام الفقيه فقال وبدو الصلاح له علامات قلنا نعم له علامات ومن علامات بدو الصلاح الذوق يتزوق فيجد الحلاوة يجد الحلاوة أو كما قلنا ينظر إليه فيجد النظر بالعين البصيرة يحمر أو يصفر وهذا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السمر حتى تحمر حتى تصفر نعم يبدا بيع الثمرة لا تكون إلا بعد بدو الصلاح ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها وايضا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح نهى عن بيع الثمره حتى تحمر حتى تصفر أو قال حتى تبدو يبدو صلاحها قالوا ما صلاحها قال تحمر أو تصفر وكما قلنا في السنة أيضا قال حتى يطلع السرية يبدو نجم السرية هناك صفة أخرى قد يصح البيع عندها لكن هذه من ناحية النظر أنا سأقول الصفة والأخوات الفضلات هنا يقولن لي كيف للعلماء قالوا بإباحتها قبل بدو الصلاح في حالة واحدة يبه هنا الصفة الثانية هنا الآن في البيع نقولنا الأصل أن الثمرة لا يريد بيعها يصح بيع الثمرة بشرط القطع قبل بدو الصلاح بشرط القطع متصورون ولا مش متصورين متصورات متصورات الاخوات متصورات لان المحاضره قبل ان تكون للفيس للميكسر متصورات ام أقول, أقول, أقول, اقول هناك صفه اخرى كم هو الآن الأخت الفاضلة الأخت الفاضلة وضعت لكنا المتنة هو الآن موضوع أمامي أقول الشرط الأول بدو الصلاح الشرط الثاني قطع بشرط القطع قطع الثمرة أقول متصورات العلم متصور كأنك, كأنك دخلت بستانا والبستان هنا فيه أشجار الأشجار فيها إما العنب أو, أو, أو التمر قلنا العنب لا يباع لا يباع حتى أو يكون نعم أو يكون يحمر أو يصفر اللون يعني لا القطع قبل الصلاح يا لا, لا هو السفر بيع الصمرة قالوا كيف نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ونهى عن بيع الصمرة حتى يبدو صلاحها قالوا بشرط القطع أنا أريد بس هل أنتم فاهمين يعني بشرط القطع يعني يأتي يقطع الثمر يقطعها لا يتركها لا يتركها حتى تندج هو عالم أنها حصر أنها ما نضجت بعد فيشتريها منه بشرط القطع بشرط أن تقطع هكذا واضح ممتاز قلنا فإن اشترط القطع واعطى توقيتا للقطع صح البيع السؤال لكم كيف يصح البيع كيف صح البيع والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمره قالوا بشرط القطع الذي فهم لما منع البيع قبل النضج يفهم لما يجوز وجوز العلماء بيع الثمره قبل النضج بشرط القطع فيها صعوبه ما أدري ما لأ بعد الفيسل اشتركت هنا لنا بعض السمار تندج بعد القطع لا, لا. يعني إر... لا تنظروا إلى القطع لا تنظروا إلى القطع لا تنظروا إلى مسألة مسألة الن النج القطع لا يوازي النج هذا هذا شيء وهذا شيء السلام عليكم أنا في درس عبد الرحمن احنا عندنا درس بالليل نراقب في الدرس ان شاء الله خلاص القواعد وال واللوم على الشرازي بعدها القواعد إحسان هو وعبد الرزاق السلام عليكم السلام عليكم لنا لا اسمعوني الثمرة لتباع لابد من النج طيب قد صيب آفة فيحدث نزاع حسم المدى نزاع ممتاز أنا ممتاز تفكير جيد جدا طيب خلاص خلاص أنا سأجيب يا زلمة صعب عليكم حتى الميكسر صعب عليهم الميزان الميكسر طالما صعب عليهم يبقى أكيد الزوم صعب عليهم لكن مشاركاتهم مشاركة جيدة جدا ما في مشاركات أخرى طب قولوا لي فهمتم حتى الصورة ك... متصورين الصورة كيف تكون لم تنضج بعد خرجت خرجتك لم تنضج بعد فقال اقطعها اقطعها انا اشتريها بقطع معنى ذلك انه قال ايش انا لا انتظر لا انتظر نطقها لان الذي طيب انا اسألكم عشان اساهل لكم الاجابة الذي يشتري الثمر بعد النج لما يشتريها بعدما تحمر وتصفر لما يشتريها لما يشتري الموز بعد نضجه لما يشتري الطمر الرطب بعد نضجه لما يشتري لضمان لنا صالح الانتفاع ممتازين نعم صلاح الانتفاع عن الاكل يعني يشتريها ليأكل صح لأنها صالحة ممتازة ممتازة صحر ممتازة صالحة الأك... ممتازين ممتازات ممتازات نعم هو الآن بيقول له أنت لو بعتها قبل النج س... س... س... سيأتي عليها الفساد وتكون بذلك قد غششت الرجل الذي بعت له الثمرة قبل النج ولو انتظره النج ممكن أصلا ياتيها آفة يأتيها الفساد فتكون أكلت أموال الناس بالباطل صحيح فهو عندما يأتي يقول له أنا سأقطعها يعني أنا لن أأكلها أنا أشتريها لانتفاع آخر وش الانتفاع الآخر بيشتري الثمر بالقطع كعلف للبهائم أجلكم الله وأحسن الله إليكم أجلكم الله بما ذلك أنه عندما اشتراها وهو يعلم أنها ليست صالحة للأكل ما في غش ولا غرره الآن وهو يشتريها أيضا لانتفاع آخر <تصفيق> هو انتفاع بهيمة الأنعام ليحمل عليها أو ليسمنها فيذبحها فيأكلها فيبيعها إذن نحن منعنا لما لم تكن فيها الفائدة وأبحنا له عندما كانت الفائدة إذن قلنا ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تنضج لأنه لا فائدة فيها لا يأكلها المر حصر كيف يأكلها لا يأكلها المر وقلنا له عدم الانتفاع منعك من البيع ولأنه اكل من الناس في وهذا غش فلما قال له أنا ما أريد أكل اقطعها لي أنا أريدها على لبهائمي يبقى اشتراف يرفع بها من ناحية أخرى انتفاع بغير النج فلذلك قالوا وتجوز بشرط القطع وهذا بالإجماع لما؟ لأن الذي الأمر المخوف قد انتهى، ألا إنتفى؟ ينتفى الحق. هو خشيا أن أن الفساد يعني الفساد يلحقها. خشى من ذلك. فإذا الفساد لحقها ماذا يفعل؟ ياكل ماله له. قال أنا ما أشتري أنتفع بها أكلاً. أنا أشتريها بشرط القطع لأن أنت بها طعاما أو علفا للبهائم لذلك قال علماءنا ويصح أيضا بشرط القطع شوف إيش قال قال ويشترط القطع بالإجماع ويشترط التبقية لقوله لا تباع الثمرة حتى يبدو صلاحها وإذا باع مطلقا يعني بلا شرط استحق المشتري الابقاء إلى أوان الجذاز يعني حتى لو الثمرة نضرت يقول له أوان الحصاد أوان الحصاد أي آتي أخذها وده طبعا مهم جدا في الذين يعني يذهبون إلى المزارع وإلى البساتين يشترون الثمرة فيها يقولون تبقى تحت, تحت أمان ويدك يد أمان عليها بعد ما اشترى ثمرة يقول له لأواني الجزاز ويأخذ من كلام الشيخ أنه إذا لم يبدو الصلاح أنه لا يجوز مطلقا هو كذلك ويشترط لصحة البيع أن يشترط قطع الصلاح هذا جائز بالإجماع ولو جرت العادة بقطع لا يكفي بل لابد من شرط القطع وإن بيعت الثمرة قبل بدو الصلاح مع الأشجار جازة بلا شرط لأنه تبع الأشجار. شوفونا يقول أنا بعت الشجرة والشجرة عليها ثمر والثمر لم يبدو صلاح. يقول يصح أن تبيع <تصفيق> الثمرة التي لم يبدو صلاحها. <تصفيق> ما دمت بعت الشجر. الرجل دخل بستانا فيها فيه مائة شجرة. فكان هي شركة كبيرة من برا يعني من الخارج شركة تريد الفواكه والموالح. وهي تريد أن تتاجر في ذلك فقالوا ائتونا ببستان لرجل يعني يتقنوا الفلاحة والزرع حتى نأتي نأخذ بصامرة عندهم فيها ما فيها فيذهب فيقول له نشتري منك كم نخلة عندك مائة نخلة بكم قال المائة نخلة بأربعين ألف أنا ما أعرف صراحة نخلة ألف أو بخمسين ألف قال الرجل اشتري اشتريت قال بعت واعطاه الخمسين ألف واشترى الخمسين نخلة أو الأربع ال مئة نخلة النخل كان عليه ثمر والثمر لم يبدو صلاح فقام رجل من طلبة العلم وكان يعني إداريا مع الإداريين الذين جلسوا لدراسة الجدوى لشراء ال هذه الـ قال هذا الب... له أنت وقعت في المحظور قال وكيف المحظور كان رجل مسلما والله الحمدلله ينظر في الحلو والحرام قال وما المحظور قال اشتريت ثمرا قبل بدو الصلاح ونها النبي عن عن بيع الثمره قبل بدو الصلاح فتأسف الرجل ووقف قال وما العمل قال هذا حد علمي نرجع إلى الأعلم وهذا الذي يجب يجب حتى لو في محل بعض طلبة العلم أشوف نعم مششيني هي قالت هي طالبة علم هذه المرأة أنا علمت من أول يوم أنها طالبة علم نعم يغتفر التابع من يغتفر ممتازة فقال لأنه يجب الرجوع للاعلم فلما رجعوا الاعلم فقال له البيع صحيح ولا شيء في ذلك فقال طالب العلم كيف ولم يبدو الصلاح لم يبدو صلاح الثمرة قال أنت اشتريت الثمرة ام اشتريت الشجرة قال له لا قد اشتريت الشجرة ممتازة نجلا نعم هذا صحيح قد اشتريت الشجرة للثمرة فقال له الرجل ما دمت الفقيه طبعا العالم بقى قال ما دمت اشتريت الشجرة فالأصل في البيع الشجرة والثمرة جاءت تبعا والقاعدة الفقهية عند العلماء يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل فيصح هنا بيع الشجرة التي فيها الثمرة التي لم يبدو صلاحها لأنها ليست مقصوداً لذاتها بل جاءت تبعاً كإيش, كإيش يغتفر في الأساسات للبيت لا ترى فيها غرره الآن لا هي تبع كلما اشترى المرء شيئا تبعا لا أصالة فركنية الصحة والفساد في مسألة الأصل لا في التبع فلما كانت الثمرة تبعا يغتفر فيها ما لا يغتفر في الأصل ولا لما ولما اشترى الشجرة سيعتني بالسمرة فإذا تأمن العه تنتفي هنا تنتفي إلا على العه التي تصلع تبي تنتف العه نعم بخلاف ما إذا أفردت السمرة ولو شر ولو شرط القطع وردى الباع بالإبقاء على الشجرة جائز لو شرط القطع وردى الباع بال بال بال بالإبقاء جائز وهذا في نظر هذا في نظر لكن قد يقول ياخد يقول القائل بأنه لما اشترت القطع وردها البائع بذلك هذا تفضل من البائع والآخر حتى لو جاءت العاهة هو, هو لا يغش فيه لأنه طلب القطع نعم. وكما يحرم بيع الثمرة قبل بدو الصلاح إلا بشرط القطع كذلك يحرم بيع الزرع الزرع نفس الثمر الزرع حتى يشتد يحرم بيع الزرع الأخضر إلا بشرط قطعه لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمرة النخل حتى تزهى تحمر تصفر وعن الصنبل والزرع حتى بيض وت... وتؤمن العاهة تؤمن العاهة حتى لا, يفسد... لا, ت... لا تفسد الثمرة على... على صاحبها المشتري ولو بيع الزرع مع الأرض فهو كبيع السمر مع الشرع يعني إيش يغطفر في التابع ما لا في الأصل الزرع الزرع هنا النبي السلام قال قال لا يجوز بيعه حتى يشتد لو كان له ساق حتى يشتد في رواية احنا قلنا ان الثمرة تعرف يعرف نجوها بالتزوق صح؟ وايضا باللون نفس الامر الثمر الزرع ايضا نفس الامر <تصفيق> ترعي قال نهى عن بيع الزرع حتى يشتد في رواية حتى يسود او حتى حتى بيض يبقى أيضا يعرف باللون ويعرف أيضا بشدة شدة الساق فإذا اشترى أرضا وفيها زرع والزرع لم يبدو صلاحه قلنا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل لأنه ما اشترى الزرع هو اشترى الأرض فتؤمن العهد نعم. فرع إذا باع أو زرعا بدى صلاحه لزمه سقيه قادر ما ينمو به يعني لازم البائع ان يسقيه قادر ما ينمو به ويسلم من التلف والفساد لأنه حفاظا على مال اخيه والفساد سواء كان ذلك قبل أن يخلي بين المشتري وبين المبيع او بعد التخليه حتى ولو شرط المشتري على بطل العقد لانه مخالف لمقتضى العقد يعني لو جاء البائع قال له اشتريت الثمره الثمره بدا صلاحها و... واول الجزاز قاله عليك السقيه حتى تحفظ لها نضجه فلو قال لا أنت مشتري تأتين وتسقي العقد باطل لأن الأصل إن مقتضى العقد إنها تكون على البائع لا تكون على المشتري لأنها من تفصيل العناية بالسمر متصورين يبقى البائع زيد باع العمر شجرات ثلاث أو باع العمر ش سمر شجرات ثلاث بعد بدوه الصلاح لكن تعلم أنها تنمو ولا بد من الثلاثة التدريج يصل للجميع أنه ب الصلاح ويأتي اوان الجزاز بعدما الحلاوة تصل إلى درجة معينة يأتي أواني الجزاز القطع يعني فهنا في هذا الأوان في هذا الوقت بعد الشراء فيها مدة مدة أسبوع مدة أسبوعين على البيع وجوبا سقيا الشجر والاعتناء بها حتى يعتني بثمره أخيه ومال أخيه لو اشترط على المش... أنه هو الذي يعتني بذلك العقد لا صح لأنه خالف مقتضى العقد. المسألة الأخيرة تنقف عندها وهي حتى نقف عند بيع السلم إن شاء الله تكون الإجازة سعيدة لكن الآن ما زلت أنتظر من كنا أن, تضرب أن, أن تضربنا لي موعدا للاختبار الشفوي قال ولا بيع ما فيه الربا بجنسه راطبا إلا اللبن الأخوات الفطلات في الزوم انا أريد الأصناف الربوية يعطيني الأصناف الربوية لو سمحت ما هي الأصناف الربوية الأصناف التي نص النبي صلى الله عليه وسلم عنها انها أصناف للربا الذهب والفضة الذهب والفضة ممتازة نعم الذهب والفضة, والفضة والشعير ممتازة أكملي ستة أصناف كيف طيب ثلاثة أخت أخرى تأتي بثلاثة أخرى نعم التمر والتمر أربعة شيء قريب من الشعير شيء قريب من الشعير وما وما يصلح به الطعام عندك اثنان الآن شيء قريب من الشعير الرز مش معه يا سحر هذا, هذا القياس الشيء القريب من الشعير إيش الرز خاص بقى اصبح منوها عليه البر البور. البر ما يصلح به الطعام ايش اللي يصلح به الطعام يشرب الشوربه يقول محتاج لشيء معين ايش هو الملح الملح ممتاز يبقى هذا يضم حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا الا نكون مثل ميسى سواء سواء الذهب بالذهب الفضه بالفضه البر بالبر الشعير بالشعير التمر بالتمر الملح بالملح هذه 6 هنا يقول المصنف ولا بيع ما فيه الربا بجنسه يبقى بجنسه بر ببر تمر بتمر ملحب فضة فضة راطبا إلا اللبن ولا بيع ما فيه الربا بجنسه رطبا إلا اللبن أنا أريد الآن أفهم إيش اللي دخل في الأصناف الست إيش اللي دخل لبن في الأصناف الربوية قولوا لي ما تعرفون؟ يا زرنا ما درسنا العلة طيب اللبن دخل صار الربويا رباويا بالإلحاق بالقياس ممتازة نجلاء ممتازة لأنه طعام. لأنه طعام لأنه قالوا علة حرمة الربا في الأصناف الأربعة الطمر والبر والشعير الطعم أنه طعام والحديث قال الطعام طعام ربا المذاب والفضة غالب الفمانية نعم يبقى لبن طعم طعم لانه مطعم ممتاز وتقديره هنا ولا يجوز ولا يجوز لأنه معطف على لا يجوز ولا يجوز بيع شيء فيه الربا بجنسه حال كون المبيع رطبا كالرطب بالرطب والعنب بالعنب ووجه البطلان ان المواثله ما في الربوات لما قال النبي صلى الله عليه على الرطب بالرطب شوف الرطب بالرطب اهو الرطب بالرطب قال اي بس أينقص اذا يبس قالوا نعم قال إذن لا وهذا لأن في قاعدة مهمة جدا هي قاعدة الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل عشان تفهموا هذا الكلام الرطب, الرطب. تعرفون الرطب طبعا الرطب إذا يبست جفت يقل وزنها أم لا أجيبوني الرطب إذا جفت يقل وزنها أم لا ممتازات إذا جف يقل وزنها صحيح؟ طيب عندي عندي وسق رطب كيلو رطب انتقيت كيلو مرت اخرى أخرى الكيلو الأول إذا, إذا جف سيقل صح؟ نعم سيقل الكيلو سيقل هل القلة في الأول والثاني متساوية ومعلومة أم هي متفاوتة ومجهولة ثاني كيلو الرطب لما ييبس سيقل باتفاق كما قلتم سيقل الكيلو الثاني سيقل طب انا بقول القلة هنا والقلة هنا هل هي نسبة معلومة متماسلة ام هي نسبة مجهولة متفاوتة اجابات تنهال في ممتزات متفاوتة ممتزات هنا رائعات ما شاء الله هنا وحافظ ليش يقال هم المساله المادة صعبة عليهم انا قلت انا قلت هذه ها ها مأجورة مدفوعه والاجره سنعلم كيف الاجره تكون لها سنعلم سنعلم عمتا حقا متفاوتة ومجهولة هذا الحق فان كانت متفاوتة ومجهولة القاعده في الربويات الجهل بالتماثل كالعلم بالتفاضل والتفاضل لا يجوز لان النبي ماذا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب ربا الا ان يكون مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء مثلا بمثل التفاضل ما يجوز قالوا يا رسول الله ان نبدل صاع الجنيب بصاعين من الجمع فقال النبي او عين الربا ردوه او عين الربا ردوه قال ولا بيع ما فيه الربا بجنسي رطبا إلا اللبن نعم وقال لي إلا اللبن أي فأنه يجوز بيع بعضه, بعضه ببعض إن لم يتحول لجبن لأنه حالة كمال ولا فرق في اللبن بين الحليب والريب والمخيد ولا بين الحامض وغيره والمعيار فيه الكيل يباع الريب بالحليب وإن تفاوت في الوزن لأن الاعتبار بالكيل كالحنطة وشرطه أن يغلي فإن غلأ امتنع لتأثير النار كما لا يجوز بيع الخبز بعضه ببعض لاختلاف ذلك فيكون التفاوت وبهذا نقف عند هذه المسألة بيع السلم وقفنا عنده إذن هذا البيع ربوي لا يجوز بيعه عندما نشك بالتفاضل ولأن الشرط الأصيل في هذا الباب أن يكون متفاضلا وفق الله الجميع لكل خير وبر أحسن الله إليكم أليكن ورفع الله مقاما كنا, كنا الله حرصا وعلما اسمحنا لي لو فعلت ذلك لمن اعوج أدبا وأيضا بيانا إلى أن الأدب في العلم أهم من العلم الأدب في العلم أهم من العلم ومن لم يعرف قدر اللؤلؤة لا يمكن أن يحصلها بحال من الأحوال ومن لم يكن مؤدبا حين أن يطلب لن يوفق لطلب العلم بحال من الأحوال بارك الله في كنا وأحسن الله كنا طيب إن شاء الله أنا منتظر من كنا اللهم أقدمنا جميعا أربعين نعم هذه محاضرة نعم نعم أريد بقى الآن من كنا معاداً للاختبار الشفائي للاختبار الشفائي اختبار شفهي نعم ما يهم اذكرنا لهن ذلك اذكرنا لهن ذلك لابد من اختبار شفه فضربنا لي موعدا ان شاء الله وارسلنا على الصفحة لو في اسئلة تفضلوا الان خلاص خلاص الامر الى كنا رجعنا الى بعضهن وبعد ذلك الى صفحة الاختبار في كلية الامر هو يكون سهل ان شاء الله لكني اريد اريد يعني اريد يكون في عند كنا يعني بس هذا المطلوب فقط نعم جزاكم الله خيرا احسى الله رايكونا الان استأذم من كنا استأذم من كنا هل في سؤال عند نعم نعم أعرف ممتاز نجلاء حاضر حاضر رفقا وربي لا لا لا انا انا يهمني طالب العلم لا يمكن أن ازي بحال من احوال طالب العلم عندي ورب العزه هو هو لؤلؤه نادره من كل الله يعالى لا يضيع مستطاع العلم نعم ممكن الجميع حضور استغفر الله يا أميرة ما في أنتم من أهل الأدب والرفعة لكم الخير الكبير لكن خلاص إن شاء الله وأنا أبشر ان الاختبار الشافعي سيكون يسيرا لن يكون صعبا إن شاء الله سيكون يسيرا اللهم امين, اللهم أمين. رب يرفع مقام كنا ويحسن إلي كنا ويشكل لكنا الصبر على طلب أن أستاذي على المكان. كنا بذلك من خيرًا وفق الله الجميع لكل خير وبر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته